فأنكحوه النبئ إذن أهله النواته النأجوره النبِ المعروف محسنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب